1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 117. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 118. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 119. وبئس قد كان لكم آية في فئتين التقطا 111. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 112. كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 113. والله يؤيد بنصره من يشاء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 126. ذلك متاع الحياة الدنيا والله حُسْنُ حسن المآب 127. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 112. والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم 113. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 117. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 118. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أَلَمْ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثريق منهم وهم معرضون 112. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 111. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 112. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 114. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 124. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 117. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير 118. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 119. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 111. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد 112. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 113. قل الله والرسول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 إذ قالتِ امرأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَتَّسَمِيعُ الْعَلِيمِ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى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 111. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 112. هنالك دعا زكريا ربه 113. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 121. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 122. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا 111. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 112. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 111. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 112. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 111 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 112 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 113 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَأَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحِيِّ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ 124. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 125. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين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 122. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 123. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا من الممترين 124. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 125. فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 121. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 122. إن آذى لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 119. كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا مِنْ أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون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 ما كان إبراهيم يهودي يوم ولا نصراني يوم ولكن كان حنيفًا مسلما ولكن كان حنيفًا مسلما وما كان من المشركين. إِنَّ أُولَٰئِكَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّى الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يضلونكم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 لِمَ لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 115. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وفروا آخره لعلهم يرجعون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 111. مَنْ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 112. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 113. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 117. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 119. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 111. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 112. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 120. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 121. وإذ أخذ الله لَمَا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثُمَّ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 125. قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 126. قالوا أقررنا 127. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب 119. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 112. والله لا يهدي القوم الظالمين 113. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 114. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 111. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 112. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض مِنْ يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو اهتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 112. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 113. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 111. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 112. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 111. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أَوَّلَ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 113. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 لِمَ لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 117. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بيردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَد هُدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 111. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم, فأصبحتم بنعمته إخوانا 112. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمة يدعون إلى, الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 فذوق العذاب بما كنتم تكفرن، وأما الذين بيضت جههم ففي رحمة الله فَفِي رَحْمَةِ الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نثلها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. 119. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مِنْهُمُ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 112. لن يضروكم إلا أذى 113. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 114. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبر من الله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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 وَأُلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرْضٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا تتخذوا بطانا من لا يألونكم خبلا ودوا ما عنتم قَد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 112. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 113. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله 111. وإذا لقوكم قالوا آمنا 112. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 113. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 121. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللَّهُ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدله فاتقوا الله لعلكم تشكرون 121. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 122. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 117. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين جَعَلَهُ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما مِنْ إلا من عند الله العزيز الحكيم 114. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 115. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 116. ولله ما في السماوات وما في الأرض يُعفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تَأكُلُ الرِّبَا أَضَعَفَ مُضَاعَفَهُ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 124. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 125. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 126. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجور العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسير الأرض فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 122. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 123. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس 111. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 112. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى شَيْئًا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب نغفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين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 121. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 122. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غمما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 111. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم 112. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم, وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 111. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير 112. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة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 121. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 122. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 أفَمَنِ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إبتعث فيهم رَسُولًا من أنفسهم رَسُولًا مِنْ أنفسهم يلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 119 وليعلم الذين نافقوا 110 وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 112 هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 113 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 112. والله بِمَا بما يكتمون 113. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 114. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 117. بل أحياء عند ربهم يرزقون بِمَا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 111. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 111. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 112. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 113. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله وَإِن وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيقوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 ذَلِكَ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 122. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 121. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 122. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 112. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم 114. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 115. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 116. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 117. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 118. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 112. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 119. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 110. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين 119. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 110. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 111. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا